إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافغة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المطرقون في جنات النعيم كل تُّ منِ الأوللين وَقاللون من الخرين علىزورم المَوومون و تكيين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم غير مما يشتهون وحور عين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 مخبود وظلح منغود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن كربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إني هم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ثرابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن, إن لم جمجونَ إى م قطِ من مُعوم ثمُ مينَ إنكم أيهُهلونَنكَذبون قْ لآكِلونَ مننَ منِنْ شجرير منِ زَمزومم فما لونَ منِنها الفضون ف فشاربونَ عَل منِ الحمم فشاربونَ شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تؤمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم المنون. وما نحنُ بمسوقين علىأَُّ بَنُ بلَ أأَمثلَكم وَنونشيأش في م لا تعلمون وَلم قد لمتم مشأَجللت لا فَلولا تذكرون أفرأيت ما أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه مطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم من المثنين نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمتقين نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمتقين فسبح باسم ربك العظيم فلا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 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنتُمْ حِنَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ وَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا إِلَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ سَرْجِعُونَ كنتم صادقين فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح